والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خنقنا الإنسان في إحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين